ایام اليهود الموت لحن مسلمون يا يهود بالسيوف وبالرماح نشيد الموت لحن مسلمون يا يهود بالسيوف وبالرماح نشيد عرضنا نفذه بالروح عام أن ينال الطهر منه القرود الموت لحن مسلمون يا يا بالسيوف وبالرماح نشيد الموت لحن المسلمون يا يهود بالسيوف وبالرماح نشيد عرضنا نف ذِهِ بِرُوحٍ عَارِدٍ أَن يَنَالَ الطُّهْرَ مِنْ قُرُودٍ فَذْكُرْ مِنْ قَيْنُ مذخن فِيهَا الْجُدُودُ وَرَبَّهَا ثُمَّ وَلَوْ صَغَرَتْ وَانْتَظَرَ طَيْرُ اللُّحُودُ ذْكُرْ مِنْ قَيْنُ قَاعِدِيَارَ مذخن فيها الجدود خربوها ثم ولوا صغارا والتاقت رهق النظير اللحود قد رأينا في قريضة يوما ارتوت فيه الظبا والكنود الموت لحن المسلمون يا يهود بالسيوف وبالرماح النشيد الموت لحن المسلمون يا يهود السو في النشيد عرضنا نف. بروح عار أهينا للطهر منه القرود قد رأينا في قريضة يوما ارتوت فيه الظبا والكنود ما نسينا غدركم إن نسيتم هل علمتم كيف تنسى العهود قد رأينا في قريضة يوما ارتوت ما نسينا غدركم إن نسيتم هل علمتم كيف تنسى العهود من عري والزبير المنايا وزعت والمسلمون الشهود ألوت نحن المسلمون ياهوادو الموت نفده بر روحی عام الموت